استمع إلى الحوار ثم تبادله مع زميلك في المطعم أهلاً وسهلاً أي خدمة؟ أريد اللحم مع الأرز والسلطة ماذا تريد من المشروبات؟ لا أريد شيئاً شكراً هل تريد الحلويات؟ نعم أريد البقلاوة هل تشرب شيئاً بعد الطعام؟ أريد القهوة بالحليب من فضلك